إنك إذا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق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 فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما فيكم رسولا منكم رَسُولًا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون واذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين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 وفوس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صادتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله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 وَأَفَاكَمْ وَفَّ بِهِ مَا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيم إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بعد ما بيناه للناس في الكتاب، هؤلاء يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون، إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا. تواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها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 في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنمار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما بِهِ الْأَرْضَ ضَعْدَ مُوْتِهَا وبث فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيرِ الرياحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بِيَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذ يرون القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب, ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب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 سكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تَتَّبِعُوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشان يقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أذن الله قالوا بل تبعوا ما ألفينا عليه آبانا ولو كان ذاهم لا يعقلون شيئا قدمت لكم هذه الماده من موقع روائع التلاوات